بسم الله الرحمن الرحيم الوده الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الأول من كتاب شرح شدور الذاب في معرفة كلام العرب مؤلف الكتاب ابن هشام الأنصاري المصري نشر الكتاب المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة لصاحبها مصطفى محمد يقرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية جامعة الإيمان محمد بن سعود الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه وصلى الله على سيدنا محمد وعصطة عقد أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه احمده سبحانه حمدا يكون سببا مبنيا من رضاه وأشكره شكرا يكون مقربا من الفوز بمغفرته وبعد فهذا كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرحه وهما من تصانيف العلامة المحقق فخر العربية وحامل لواء علمائها أفضل من صنف من رجالات القرن الثامن الهجري في قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها جمال الدين ابن هشام الأنصاري وهذا الكتاب وشرحه صن كتابه قطر الندى وبل الصدى وشرحه صنفهما ابن هشام للذين شدوا من علم العربية شيئا يكون كالمقدمة لقراءتهما وكنا ندرسهما معا في الجامع الأزهر في فرقة دراسية واحدة وفي عالم واحد وكنا نستوعبهما قراءة ودرسا ولم نجد في ذلك مشقة ولا وللكتابين في نفسي ذكريات لن يأتي عليهم الزمان فقد تلقيتهما معا على شيخ واحد وكان رحمه الله تعالى مثالا للجد والإخلاص في التحصيل والإفهام وبعث الهمة على الاقتداء به فكان ذلك أحد البوائف على محبة الكتابين وتحصيلهما ثم كان أشد البواعث إلى الكتابة عليهما وبعثهما وقد كان مما جرى به القبر أرأت مشيخة الجامع الأزهر في نظامها الجديد تدريس هذين الكتابين لفرقتين دراسيتين فجعلت قطر الندى وشرحه للسنة الثالثة الابتدائية وشذور الذهب وشرحه للسنة الرابعة الابتدائية وقد قدمت لقراء العربية عامة ولأبنائي وإخواني من طلبة الأزهر وأساتفته شرحا سهل العبارة فائق التحقيق على شرح قطر الندى فكان لزاما علي أن أعززه بشرح على شذور الذهب ليكون له اخ يدانوه في السهولة والتحقيق ويقرب ما أغرب به ابن هشام مما أودعه فيه من عوص المسائل التي ترجع إلى الفقه في العربية والدقة في معرفة أسرارها وقد سميت هذا الشرح منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب راجيا أن يتطابق الاسم والمسمى. وأن يكون ما أودعته فيه من ذخائر العربية مقنعا لراغب البحث سادا لمهنة الملعين بالتفقه في الحقائق العلمية فإن أكن قد اصبت الذي أرد فهذا توفيق الله تعالى وتيسيره وإن تكن الأخرى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبحسب خلوص النيه لله والرسول رب هب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب كتبه المعتز بالله وحده ابو رجاء محمد محي الدين عبد الحليم ترجمته ابن هشام صاحب كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرح هو الامام الذي فاق أقرانه وشاء من تقدمه وأعي من يأتي بعده الذي لا يشق غباره في سعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعليم الصالح الولى أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري ولد في القاهرة في ذي القعده عام ثمان وسبعمائة من الهجرة ولزم الشهاب عبد اللطيف ابن المرحل وتلى على ابن السراج وسمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي شلمة المجنون، ولم يلازمه ولا قرأ عليه غوره وحضر درس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاكهاني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 شديد الشفقة رقيق القلب قال عنه ابن خلدون زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه وقال عنه مرة أخرى إن ابن هشام على علم جن يشهد بعلو قدره في صناعة النحو وكان يمحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه انتهى كلام ابن خلدون ولابن هشام المسنفات كثيرة كلها نافع مفيد تلوخ منه أمارات التحقيق وطول الباع وتطالعك من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذيوع الصيد ونحن نذكر لك من ذلك ما اطلعنا عليه أو بلغنا علمه مرتبا على حروف المعجم وندمك على مكان وجوده إن علمنا أنه موجود أو نذكر لك الذي حدث به إن لم نعلم وجوده وهكذا. أولا الإعراب عن قواعد الاعراب طبع في الآستانة وفي مصر وشرحه الشيخ خالد الأزهري ثانيا الألغاز وهو كتاب في مسائل نحوية صنفه لخزانة السلطان الملك الكامل طبع في مصر وفي الآستانة ثالثا أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك طبع مرارا وشرحه الشيخ خالد ولنا عليه ثلاثة شروح اولها شرح وجيز مطبوع وثاني متوسط طبع ايضا وثالث مبسوط لم يطبع رابعا التذكرة ذكره الصوت وقال إنه كتاب في خمسة عشر مجلدا ولم نطلع على شيء منه خامسا التحصيل والتفصيل لكتاب التذير والتكميل ذكر الصيوط أنه عدبة مجلدات سادسا الجانع الصغير ذكره الصيوط ويوجد في مكتبة باريس سابعا الجانع الكبير ذكره الصيوط ثانيا رسالة في انتصاب لغة وفضلا وإعراب خلافا وأيضا وهلو مجرا وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبة برلين وليد وهي برمتها في كتاب الأشباه والمظائر النقوية للشيوط المطبوع فيهم تاسعا رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن الكريم موجودة في مكتبة برلين عشرا رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ذكره الشيوطي وذكر أنه يقع في أربعة مجلدات حادي عشر الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية يوجد بمكتبة برلين وهو شرح شواهد كتاب اللمع لابن جيني ثاني عشر شذور الذهب في معرفة كلام العرب تبع مرارا ولنا عليه شرح مضبوع ثالث عشر شرح البردة ذكره الشيوطى وربما كان هو شرح بيانة سعاد. رابع عشر شرح شذور الذهب المتقدم تبع مرارا ولنا عليه شرح تبع مرارة وهو هذا الذي نقدمه اليوم لك. خامس عشر شرح الشواهد الصغرى ذكره الشيوطى أيضا ولا ندري أهو كتاب الرؤية السابق أم هو كتاب آخر. سادس عشر شرح الشواهد الكبرى ذكره الشيوطي ايضا ولا ندري حقيقة حاله سابع عشر شرح قصيدة بانة سعاد تبع مرارا ثامن عشر شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية يوجد في مكتبة ريدن تاسع عشر شرح قطر الندى وبل الصدى تبع مرارا ولنا عليه شرح تبع مرارا ايضا عشرون شرح اللمحة لأبي حيان ذكره السيوطي واحد وعشرون عمدة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب ذكره السيوطي وذكر أنه في مجلدين اثنان وعشرون فلح الشذا في مسألة كذا وهو شرح لكتاب الشذا في مسألة كذا تصنيف أبي حيان يوجد في ضمن كتاب الاشباه والنظائر النحويه للسيوط ثالث وعشرون قطر الندى وبل الصدى طبع مرارا وهو متن الشرح السابق ذكره ولنا عليه شرح مطبوع رابع وعشرون القواعد الشغرى ذكره الصيوطي. خامس وعشرون القواعد الكبرى ذكره الصيوطي. سادس وعشرون مختصر الانتصاف من الكشاف وهو اختصار لكتاب صنفه ابن المنير في الرد على آراء المعتزلة التي ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف واسم كتاب ابن المنير الانتصاف من الكشاف وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين ومكتبة الأزهر سابع وعشرون المسائل السفرية في النحو ذكر الشيطي ثاني وعشرون مغني اللذيب عن كتب الأعريب طبع في طهران والقاهرة مرارة وعليه شروح كثيرة منها عدد وافن ولما عليه شرح مبسوط نسأل الله أن نعين على طبعه تاسع وعشرون نوقد الأذهان ونوقد الوسنان تعرض فيه لكثير من مشكلات النحو يوجد في دار الكتب المصرية ومكتبة برلين وباريس وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة وقيل في ليلة الخميس الخامس من شهر ذي القعبة سنة إحدى وستين من الهجرة سنة ستين وألف من الميلاد وقد ذكر حاجي خليفة في غير موضع من كتابي كشف الظنون أنه توفي في عام 62 و700 من الهجرة وهو ما لم لأحد سياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتاة الفضائم وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنته أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أطبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقبوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصر, مختصر المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب تمنت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص اوابده قصدت فيه الى ايضاح العبارة لا الى اخفاء الاشاره وعمدت فيه الى لف المدان والاقسام لا الى نشر القواعد والاحكام والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الاصل ذكرت اعرابه وكلما اتيت على لفظ مستغرب اردفته بما يزيل استغرابه وكلما انهيت مسألة ختمتها بايه تتعلق بها من ايه تنزيل واتبعتها بما تحتاج إليه من اعراب وتفسير وتاويل وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى امثال هذه المطالب والله تعالى أسأل ان ينفعني وإياكم بذلك إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب قلت الكلمة قول مفرد وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنوان أما لغاتها فكلمه على وزن نبق وهي الفصحى ولغه أهل الحجاز وبها جاء التنزيل وجمعها كلم كنبق وكلمه على وزن سدره وكلمة على وزن تمره وهما لغتا كمين وجمع الأولى كلم كسدر والثانية كلم كتمر وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات السلاف فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة وهي اتباع الاول للثاني في الكسر نحو فحذ وشهد واما معنواهما فاحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس بخلاف الخط مثلا فانه وان دل على معنى لكنه ليس بلفظ وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى كما مثلنا من قولنا رجل وفرس على ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروف السلاثة إذا انفرد شيء منها لا تدل على شيء مما دلت عليه جملته بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وكلا في العربية على ثلاثة أوجه حرف ردع وزجر وبمعنى حقا وبمعنى إيه فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع والثاني نحو كلا ان الانسان ليطغى اي حقا اذ لم يتقدم على ذلك ما يجججر كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بان حقا تفتح اما بعدها وكذلك الا التي بمعناها فكذا ينبغي في كلا والاولى ان تفسر كلا في الايه بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليه والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر معناه إيه والقمر قال المضر ابن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك ولها معنى الرابع تكون بمعنى الا وان حرف تاكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين والضمير اسمها وهو راجع إلى المقاله وكلمه خبرها وهو قائلها جمله من مبتدا وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكراء وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف وأقول الكلمة جنس تحته هذه الانواع الثلاثة لا غير. أجمع على ذلك من يعتد بقوله قالوا ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات فالذات باسم والحدث الفعل والرابطة الحرف وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف وإن دلت على معنى في نفسها فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل وإلا فهي الاسم قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي والامور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات انتهى ولكل من هذه الثلاثه معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغه فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه وفي اللغه سمة الشيء اي علامته وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإن كل منها علامة على معنى والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترم بأحد الأزمنة الثلاثة وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهما والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره وفي اللغة طرف الشيء كحرف الجبل وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية أي على طرف وجانب من الدين أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن فهو إن أصابه خير من صحة وكثره مال ونحوهما اطمأن به وان اصابته فتنه او شر من مرض او فقر او نحوهما انقلب على وجهه عنه والواو عاطفه ومن جاره معناها التبعير والناس مجرور بها واللام فيه لتعريف الجنس ومن مبتدا تقدم خبره في الجار والمجرور ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلومه من الناصب والجازم والفاعل مستقر عائد على من باعتبار لفظها والله لفظ الجلاله نصد بالفعل والجملة صلة لمن إن قدرت من معرفه بمعنى الذي وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس وعلى الأول فلا موضع لها وكذا كل جملة وقعت صلة وعلى الثاني موضعها رفع وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها، وعلى حرف جار ومجرور في موضع نصب على الحال أي متطرفا مستوفزا فإن الفاء عاطفة وإن حرف شرط أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل الشر والهاء مفعول وخير فاعل واطمأن فعل ماض والفاعل مستكر وبه جار ومجرور متعلق باطمأن وقس على هذا بقية الآية وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة بخصب الآخرة وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح بل هو وصف معرب بمنزلة فاهم وفطن وهو منصوب على الحال ونظيره قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به ثم قلت فالاسم ما يقبل ال أو النداء أو الإسناد إليه وأقول ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه إحداها ال وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام لأنه لا يقال فيها ال الهاء واللام ولا في بن الباء واللام وذلك كالرجل والكتاب والدار وقول ابي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فهذه الكلمات السبع اسماء لدخول ال عليها فان قل فكيف دخلت على الفعل في قول ما أنت بالحكم اضطردى حكومته ولا الأصيل ولا ذرأي والجدل قلت ذلك ضرورة قبيحة حتى قال الجرجاني ما معناه إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع أي أنه لا يقاس عليه وأل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي الثانية النداء. نحو يا ايها النبي يا نوح هبك يا لوط انا رسل ربك يا هود ما جئتنا ببينة يا صالح ائتنا يا شعيب أصلاتك تأمرك فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم وهكذا كل نادى فانقل فما تصنع في قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا لله فإنه يطف على ألا يا ويقتدئ بسجده بالأمر وقوله تعالى يا ليتنا نرد، وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين أحدهما أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء استدوا ويا قوم ليتنا مردوا ويا قوم رب كاسية في الدنيا والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء انتهى الوجه الأول